الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلده الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلده ولا تأخذكم بِهِمَا تکم وقت تم سیری نل کن تم تو مل ملیہ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 الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحر على المؤمنين وحر لم ذلك على المؤمنين والذين يرضون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة والذين يرضون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم اجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا اجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا وَلَم يكُهم شهَدَاءُ إِلا أَمفُسُهُم فَشهادةُ أَ أحدَدِهِم أَض شهادات بالَِّهِ إه لَ مَِ بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله اتواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله اتواب حكيم